قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إن العذاب وإن الساعة فسيعلمون من هو شر مكانه وأضعف جندا